يا لبي يا لبيه يا لبي يا, يا عمي يا بذر الروح لن نكفيه بكل قلب يفخر والفخر للشرائي يا لبي يا عمي ما تبيه يا نادى حاضر و بشيرينا وما يا لبه يا غا روح انزرع وردا تقفي بساتيني يلهيه يا امي الروح لن تكفي القلب يا فروال فاخر ما خدرناك يا شام قهورجي انا لا الشرف برضاك لله من الديني و هواك افتخر به واصغر ربنا يبا وصي وانا فيه سالكت وافقني لخدمه نظار عيني يا لبدي يومي يا غدا الروح لنكفي بيك القلب يا فر والفاخر الشراي يا لبدي يومي ما تجينك ما سوي يا لبدي حاضر